تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البجنات وأيدناه بروح القدس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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم الذي إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال میو روحیم پہلو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 لَمْ أَجُرَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ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 بیمتی فَيَوْجَدُ أَحَدَكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذَرِّيَّةٌ بَعْثًا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 أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غلي حميد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 وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَرَعِمَّا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 وما تنفقوا من خَيْرٍ فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمان لا يسألون ما سئل حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والمصر فسَو وَعَام صِروَ وَعَامةَ فَلَهُمْ أَجرم فَلَهُمْ أَجرُ مضَّم وَل قَوْفٌ عَلَم وَل قَوْف عَلَه وَلاهُم يَحزَون الذينَ يَأكُل نَرِّذ ل إِلَّا كَ يَقولُ الذي يَيتَخَبقُهُ الشَّيطَالُ مِن المس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 وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنْفُطُ اللهُ الرَّدَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ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 فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا, أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوهُ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهُ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 وکدی روشن پند ولی مچ پہ ویو علی مہیل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 فَادْفِلْنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ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 وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ يَهْدِي النَّاسَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيات اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذو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 وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رَبِّنَا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تسق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا, كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبكس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 ذين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخير المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ, جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار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 فإن أَسْلَموا فَقدَِحتَدَو وَإِل تَوَّوْ فَإِن مَا عَلَيكَ الْ البَلاو واللَّهُ ضَصيرُون بالِالْعبادَ إِن الذيذينَ يَقُرونَ بآياتاتِ اللَّهِ وَيَخُتُلونَ النَّبينَ بِغَيْرِ حَفّى وَيَقُتُلونَ الذينَ يَأْمُونَ بِالْقِصْطِ مِنَ النَّاتِ فَذَشرهُم بعذاابٍأَلين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب إلههم ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون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 قُل لِلَّهِ مَمَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتَى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كل شيء قدير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 ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رأوهم بالعذاب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول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 واني سميتها مريم واني اعيدها بك واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دقل عليها زكريا المحراب وجد عندها رسقا قال يا مريم أما لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك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 وَمَا كُْ تَ لديهِم إذ يُقُونَ أَقُلَامَهُمْأَّهُم يَقُلُ مَرْيَم وَمَا كُ تَ لديهِمْ إذ يَخْتَصمونون إِذ قالَاةِ المَلائِكَة يَ مَرَْم إِن اللله يُبَششررُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْ إِ اللهَّهَا يُبَشرُك بِكَلِمَةٍ مِنه اسمُهُ الْمَسيحُ عسَدٍُ مَرِييَم وَوجهَن فِي الدُّنْيَا والالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَروَبم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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد شئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه, فيه فيكون طيرا بإذن الله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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بَعْضَ الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 فَمَنَّ جَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ اللعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحفيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل لِمَ لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون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 أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم, أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء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 دَرَمَنَ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ هُوَ الَّذِينَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ قَالَ فَاشْهَدُوا وأنا معكم من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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا, وأصلحوا فإن الله غفور رحيم